حرمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمن خلقة والمن خلقة والمؤذة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع إلا ما ذكّيتم وما ذبحا على نصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك في الس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 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اليوم حِلَّ لَكُم الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ آوُتُنَّ كِتَابَ حِلُّ لَكُم وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ آوُتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتِيَتُمُهُنَّ نَأْجُورَهُنَّ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 يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم واقدلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فالتهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء أحد من من الغائط أو لا مستم أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوه وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 وقال الله إني معكم لأن أقمت الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنت بغسولي وعززتمهم وعززتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأُكفّر عنكم سيئاتكم لأُكفّر عنكم سيئاتكم ولأدخلن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 يهدي به الله من اتبع هواه سهول السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم لقد كثر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم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 لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فإن داخلون قال رجلان من الذين يخافون ان على الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين.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 فاصبح من النادمين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما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 يا أيها الضالون لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأثوابهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أُوتتم هذا فخذوه وإلا تأتموه فاحذروا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَمْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُلَاءِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَيُّ طَهِيرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ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 يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحباب بما استحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتتوا بآيات ثمن قليل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 فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْتَلْفُونَ وَأَنِحْقُونَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَيْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ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 ومن أحسن من الله حكما لقوم يُقِنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا فَعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهانا الذين أقسموا بالله جهاد أيمانهم إنهم معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا إِذْ من يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسُوَفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّنَّ فَسُوَفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يحبهم أذلة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يحبهم ويحب له على المؤمنين أعزّ على الكافرين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومت ذانك فضل الله ياتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ان لما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حِزْبَ الله هم الغالبون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 ذانك بانهم قوم لا يعقلون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امننا بالله هل تنقمون منا الا ان امننا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان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 هؤلاء كشرهم مكان وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءون قالوا آمننا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم والله أعلم بما كانوا يكتمون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 ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات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 أفلا يتوبون إلى الله؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول؟ قد خلت من قبله رسول وأمه صديقة. كان يأكلان الطعام.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 سانداه دو عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فاعلو لذيكما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لवी سماء قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم اسخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه متخذوهم اولياء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 تجرى من تحتها الأنهار، تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ملاك أصحاب الجحيم. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكونوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون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 اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَرُمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 وَمَنْقَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يحكم به ذا عدل منكم هدية بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام أو عدل ذلك صيام اللي ذن قوبل أمره عف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَى مَا أَمْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرُّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَمْ كَانَ أَبَاهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَمْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن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 ولا نكتم شهادة الله اننا اذا الل من الآثمين فان عثر على انهم استحقوا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان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 وإذ تخلق من الطين كهيات الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنه ك إذ جئتهم بالبيانات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا به وبرسوله قالوا آمننا قالوا آمننا وشهد بأننا مسلمون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 قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن نرية اللهم ربنا أنزل علينا عائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآيتا منك ورزقنا ورزقنا وَأَن تخير الرزقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين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 تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه رَضِيَ الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهما وهو على كل شيء قدير